بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن ذال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة موسى تصلى نارا حامية تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عادية لا تسمع فيها لاغية فيها عينة وأكواب موضع ونمارق مصحوفة وزرابي مبثوثة أ فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف مُفِعَت وإلى الجبال كيف نُصبت وإلى الأرض كيف سُطِحت فذكّر إنما لست عليهم بمصيطر إلا من متولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم